والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلكون إن الله لا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 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأمعان ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرطون إن تكفروا فإن الله غني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 قلت ما التعب تُفرك قليلا إنك من أصحاب النار أما هو قالت أنا الليل ساجده وقول إما يحذو الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين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 Inna ma juwa fa swa biruna e inni umirtu an' a duda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 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك الباب افمن حق عليه كلمه العذاب افات تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الأنهار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 فتراه مصفرا، ثم يهيج فتره مصفرا، ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذكرى للألباب. أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٍ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 فَنَلْحَقَ بِهِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَذِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي به مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَهُ يَسْعَى أَعَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كنتم تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن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 تختصمون، فمن أظلم من من كتب عن الله وكذب بالصدق إذ جاء، أليس في جهنم مسؤول للكافرين؟ والذي جاء.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 فَسَيَرَى الله عنهم اسوا الذي عمد ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منها وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِانتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأيَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّنُونَ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَامَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا آتَيْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِينَ لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِنُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختنفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سِيَأْتُ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يستهزئون فَإِذَا مَسَّ الإنسان ضر دعانا ثم إذا أَتَمْنَنَّ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِكْرَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 أو تقول لو أن الله هداني كنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قب جاءت فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ هُجُوفًا مُّسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لياحبّا عن عملك ولتكونا من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين.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 لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة عذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين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 سبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق وقل الحمد لله رب العالمين.